Ane ma a-shaifli-واحد Kül-şi-bén-hap Ane ma a-shaifli-واحد Hál'gad merttep kül é l é l é hib a محببنا قلك تاج راسي وحسك مختلف من بيالناسي فارق حبك وحبوب كل شهواء فارق كرسي الملك عن الكراسي محببنا قلك تاج راسي وحسك مختلف من بيالناسي فارق حبك وحبوب لون حياتي عبار كل حد يبدنيتي من انت ماكو يصير كل شئ شايف النجمة البعيدة بالفجر تبقى وحيدة يتحس بدك حياتي صير كلش مو صير كلش مو Túlani <تباني> من hobbak fel a túl, és eljáli minket hiti mahbú. Bárde Köszönöm!